بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيّرت وإذا العشائر عطلت وإذا الحوش حشرت وإذا البحار صجّرت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 بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء